نرفع تهانينا فيلد نرفع تهانينا لادك يا ميلادك يا مهدينا فجرك لحنا مهدي فيها فرحنا مهدي فجرك لحنا مهدي فيها رجعك لحنا يا مهدينا رجعك لحنا يا مهديها فرحنا مهدي رجعك لحنا يا مهديها فرحنا الدنيا تنظر مطالع بالسنين مهتمه شفت بين المشارق نورك تجسد طلع في شروق يشبه المرسى اثار كل في فترة التبسم بنم صبحنا لما تشعق الدحنه بنم صبحنا شعق الدحنه سامرت عننا من عادك يا مهدي hi hufrahna fajrak lahna mehdi lahna فيها فرحنا يا مهدي فجرت لحنه مهدي افرحنا بتسمر صدح طير الامام وصار فراش بنسخا ميلتنا غب الازهار فرحنا رجزت حضن الرعشه اللاعبار جت لما نسجت للواحد القهار نص شعبنا يا مديه نص شعبانه هلا هلا محبوب وحننا ميلادك يا محبوب وحننا ميلادك في هفرحنا يا مهدي يافرحنا يا مهدي اجرت لحننا مهدي فرحنا يا فرحنا روايه تقول قام العسكري من مثل عيسى المسيح القائم يكلمنا تكلم بالنهب عن حالته عننا وعمر عن تحكي ما تحظى وتلنا في كسرارنا يا مهد وتهنغ يارنا يا مهد دبنا ادينا ميلادك يا مهدينا دعى ان دبنا ادينا ميلادك يا مهدينا فجرك لا يا مهد فجرك لا احنا بي هي فرحنا يا مهدي جركنا من تسجيلات انصار الحسين العراق البصره الندية النشر والتوثيق مسلم البصراوي فجرك لا احنا مهدي, مهدي فجرك يا, مهدي يا, مهدي يا من نورك تجل عالم القدره شمس بين الشموس لال بن يا من نورك تجل ب عالم القدره شمس بين الشموس لال بالذره قداس الجلال شعب بث الثوره ثوره على الظلم بالعدل المتنور ليك عمرنا خمدنا قرنا ولك عمرنا خمدنا قرنا ومشكك انت درينا يا مهدينا طغشتك انت درينا يا مهدينا رجركنا احنا يا مهدي رجركنا احنا ni viha furahna mehdi ajrak lahna mehdi viha furahna mehdi yakurfa ka halina ميلادك يا مهدينا اجرك لا احنا مهديها فرحنا مهدي اجرك لا احنا مهديها فرحنا مهدي ادري بصعب دربك خنت فجانا العمر كل خسرته بعدك يا خساره ما الذل قديم واليد والمنحور لان دربك سراطا مش واتبخ نار رد بس احنا امتى ردب صحنا والله طيب راحنا ارفعنا حسين ثانينا ميلادك يا مهدينا ارفعنا حسين ثانينا ميلادك يا مهدينا رجرك لا يا مهدي, مهدي, مهدي, مهدي, مهدي, مهدي الردود الحسيني عباس الملا كلماك الشاعر الحسيني السيد هادي الموسوي الناصري كان على الاخراج والهندسه الصوتيه مؤيد اسماعيل وابو ايلي التميمي التصوير والمونتاج عباس الساعدي فجرك لا فيها فرحنا